اتفش بلو اتفش بلو اتفش بلو سحيا سرمديا وامامك ظل وامامك ظل وامامك ظل باعصارا عتيا دباش بلو لا تفش بلو لا تفش بلو وأمام الظلم و الظلم و أمام الظلم إعصار أبذل الروح وأشتاق المنيا في يميني تق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداءا أنتم الأرض نضالا أبديا. أبذل الروح وأشتاق المنية في يميني نقطع الصخر أبية من دمائي ترتوي الأرض في تنبت الأرض نضالا أبديا. جاهل الباغون أني في إبائي شابخ. يوما للدنيا جاهل الباغون أني في إبالي سلف ما عشت يوما للدنيا فجري عزيز فجري عزيز فجري عزيز ومقلاع إبائي عاصب الهما عاصب الهما عاصب الهما من قدام جري فجري عزيز فجري عزيز فجري عزي وانقلع بالي عاصب الهامات عاصب الهما عاصب الهما تمن قدام جري يا أنا مسلم حر أبيم صغن القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي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 Ta'fah al kailu, Ta'fah al kailu, fakum nabij jihadin, li nuzhiq al zul, li nuzhiq al zul, li لينذيق الذل لينذيق الذل لينذيق الذل ما بركان قوية تمزقين الكفر كأس من جحيم ورأو من ناجها دم قدسي الكفر بعرض وادمائي ومضى قتلا وسحقا هامجيا كم سقينا الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى قتلا وسحقا هامجيا حرق الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما عنيدا عنصري حارقوا الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما عنيدا عنصري أيها الأساس ايها الاساد ايها الاساد ما اذت غاضي لا ارا فيكم لا ارا فيكم لا ارا فيكم غيورا او ريا ايها الاساد ايها الاساد سيؤل ما اذت غاضي لا ارا فيكم لا ارا فيكم لا أرى فيكم غير هذه القدس تناديكم مليا تبعث الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلدي وأينا بادل الروح إلى المجد رضيا هذه القدس تناديكم مليا تبعث الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلدي وأينا بادل الروح إلى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 رطبا جنيا سيف والأسد سيف والأسد سيف والأسد في نفرة في